وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاطبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمان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 والتي أحصنت فرجها فلفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين